من فين انتهيت ان عشت على الطاعة مت على الطاعة وبعثت على ذات الطاعة ومن عاش على المعصية ولم يتب الى الله مات على نفس المعصية وبعث على ذات المعصية واخر يكره القرآن فاذا ما اسمعوا القرآن قال لا لا لا لا اريد ان اسمع الى هذا الصوت ولا هذا الكلام وظل هكذا حتى نام على فراش الموت يقسم لي بالله أحد طلابنا في مدينة المنصورة أنه لما سمع أهله في يوم من الأيام يصحون وصرخون صعد إليهم في الشقة التي تعلو بيته فقالوا بأن والده يموت يحتضر يقول لطالما ذكرت هذا الرجل بالله ودعوته إلى الله فلم يتأثر ولطالما آدم بصوت الغناء وقلت له مرات إذا كنت مصرا على سماع الغناء فأخذ الصوت فأنا لا أريد أن أسمع يقول وكان يصر على إذائي وفي هذه اللحظات قلت لأولاده لازلتم تصرون على صوت الغناء في هذه اللحظات يقينا توجد ملائكة لله في البيت فضعوا شريطا للقرآن قال فطلبوا مني أن أمزل لآتيهم بشريط من القرآن فنزلت وأتيت بشريط من القرآن وضعت في الكسف أو التسجيه يقسم بالله يقول والله في لحظة صحوة بين السكرات والكربات ويذب الرجل يفيق ويصرح لا لا لا أريد أن أسمع هذا الصوت ولا أريد أن أسمع هذا القرآن اترك الغناء فإنه هو الذي ينعش قلبي ومات وهو يردد هذه كلمات اترك الغناء فإنه ينعش قلب اللسان مغرفة القلب ولا يظهر على لسانك أثناء احتضارك إلا ما وقر في قلبك وإلا ما ملأ قلبك وصر إني عدت من سراب فيه تمت وعلى وجهي شضايا ندم فيه انتهيتم